بسم الله الرحمن الرحيم رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان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 ربك تكذبان، وله الجوار المنشأت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربك ما تكذبان؟ كل من عليها فان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 114. فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان 116. فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن وَالإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ فبأي آل ربكما تكذبان يغسل عليكم ما شواظ من النار ونحاس فلا تنتصرون. فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت وردة كدهان فبأي آلاء بِكُمَا تكذبان فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ ولا جَانّ فَبِأَيِّ آلَاءِ ربك ما